ويذكر أن الشيخ الملمد الوهاب رحمه الله حين سافر إلى مكه فقى عالما من, من علمائها على كرس يحدث الناس فأعجبه حديثه حديثه به فلما أراد أن يقوم وهو شيخ كبير معتبر عن مكه نكة لما قام أن أراد أن يقوم الكرسي قال يا كعبة الله يا كعبة الله مشكلها مش اللي صار ها. أشترك أشتركه العيد وكان رحمه الله كيا شهر حمد رهادك فلما جلس ينتظر الإقامة يعني لما ابدا انتهى جلس في هذا هذا الشيخ نزل من القوس جلس مجلس هذا قال له الشيخ محمد تكلم عليه كيف عندي ان عين انت من النجم. كلام من المجلس قال لكن قال لك منا تعجبني كلامك تذاك الاخير كلام طيب وعالم وانا اريد اقرا عليك تو تاو ناش هذا اقرا عليك القران قال تفضل يا ابي فقرأ من اخر القران قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل والله احد تبت الكافرون النصر نعم الكوثر النعوم الهي له قريش وصلي الهي له قريش والهي له قريش الهي له الشتاء والصيف فليعبدوا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم خوف قال فليعبد البيت قال يعبد البيت كان. هكذا أنا أتعلم عليه قال ما يمكن. لو عبد البيت لا والله ما أمر بالشيخ كان الصواب الشواب قال الشواب فليعبدوا ربها للبيت يقولها الشيخ الله هزاك خير هو طيب وقال ربكم يقول الشيخ نور وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم ولدغ الكعبة هو البيت قالها لا. يقولون ما أحد يدعو إلا الله ما أحد يدعى إلا الله كلام سيدك يا شيخنا لما عرضت منك جاء كعبة الله قال الله يرتح عليك يا ولدي نعم ثم شكره وقال جزاك الله خير هكذا ذكر